ابغى تهداع تبع عشاق ابيك تحس بي وتشتاق لي قلبي ابيك دوقات وتجمعنا الصدق لحظات وحاول أسرق النظرات ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي إذا ما البعد سافر بي تضايك حد شعر ودور عذري Het